فأبت وقالت لا حاجه لي فيه فزجرتها قائله أترغبين عن أمير المؤمنين قالت نعم إنه خشن العيش شديد على النساء وكرهت عائشه أن تجبه بالرفض فوسطت في الأمر عمرو بن العاص يحتال له برفقته وحسن تدبيره فجاء عمر وفاجأه قائلا بلغني خبر أعيدك بالله منه قال ما هو قال خطبت أم كلثوم بنت أبي بكر قال نعم أفرغبت بي عنها أم رغبت بها عني قال لا واحدة ولكنها حدث نشأت تحت كنف أمير المؤمنين في لين ورفق وفيك غلظة ونحن نهابك وما نقدر أن نردك عن خلق من أخلاقك فكيف بها إن خالفتك في شيء فستوط بها كنت قد خالفت أبا بكر في ولده بغير ما يحق عليك فتفهم عمر ان ابن العاص لا يقدم على هذه الوساطه بغير موصى وان في الامر ممانعه على نحو من الانحاء فساله كانه يستطيع ما وراءه من الممانعه كيف بعائشه وقد كلمتها قال انا لك بها وادلك على خير منها ام كلثوم بنت علي ابن ابي طالب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 مفتح الجوانب لكل عاطفه كريمه ولو لم تكن من ولي حميم فنسائه اللائي عاشرنا قد كلفنا بحبه ورضينا عيشه لرضاهن بمودته وعطفه وكانت احداهن التي سميت العاصيه وتماها النبي عليه السلام الجميله لا تطيق فراقه فاذا خرج مشت معه الى باب الدار فقبلته ولم تذل في انتظاره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 عصمت الناس والمعين على الدهر وغيث المنتاب والمحروب قل لاهل الضرائ والبؤس موت قد سقطه المنون كاس شعوب رؤوف على الادنى غليظ على العدا اخي فقه في النائبات منيب متى ما يقل لا يكذب الله قوله سريع الى الخيرات غير قطوب وقالت فيه جسد لفف في اكفاله رحمة الله على ذاك الجسد وقالت فيه يا ليلة حبست علي نجومها فسهرتها والشامتون هجود قد كان يسهرني حذارك مرة فاليوم حق لعين التسهيد ولا يبكي الرجل هذا البكاء على ما في عيشي من الشظف الا ومن وراء خشونته مودة قلب تنفذ الى القلوب واكسف ما تقول الدروع ارق ما يكون الموضع الذي يليها واخوفه من الاصابه فانظر اين الموضع الحصين المحمي فهنالك الموضع اللين الذي يخاف عليه ولا يخدعنك عن ذلك خادع من اظهار او تظاهر غير مشعور به وغير مقصود اين اكثر ما تكاثفت الغرزه فيه من درع عمر التي عنيناها المراه ولا نزاع فعلى المراه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 ويعتز بذكراه على ما كان من قسوته عليه في سبأ ولم يزل يقسم باسمه حتى نهاه النبي فانتهى وهو يقارب الكهوله وكان ابا يحب ابناءه ويعف وجه الاباء بالابناء وينزع الثقه من وال لا يحن على صغاره امر بكتابه عهد لبعض الاولاد فاقبل صبي صغير فجلس في حجره وهو يلاطفه ويقبله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 فكيف يرحم الرعيه وكان كلاب ابن اميه الكناني في غزوه فشتاق اليه ابوه الهرم وحزن لغيابه واتصل نبؤه بعمر فكتب الى قائد الجيش يستعيد كلابا الى المدينه فلما عاد ودخل عليه ساله ما بلغ من برك بابيك قال كنت اكفيه امره وكنت اعتمد اذا اردت ان احلب لبنا اغزر ناقه في ابله وأسمنها فأريحها وأتركها حتى تستقر ثم أغسل أخلافها حتى تبرد ثم أحلب له فأسقيه ثم بعث إلى أبيه فجاء يتراوح في مشيته ضعيف البصر محنيا ظهره فسأل كيف أنت يا أبا كلاب قال كما ترى يا أمير المؤمنين ثم جاءه بلبن حلبه ابنه ففطن الرجل وقال وهو يدني الإناء من فمه دعوا الله يا امير المؤمنين اني لا اشم رائحه يدي كلاب من هذا الاناء فقال عمر هذا كلاب عندك حاضر قد جئناك به فوثب اليه ابنه وطفق الاب الذي لم يكد يراه يضمه ويقبله وبكى عمر وامر كلابا ان ينزم ابويهما بقيا وله عطاؤه كانه يجاهد في سبيل الله ومن حنانه على الاطفال انه كان يشفق عليهم ان يحزنوا في لهوهم ولعبهم فلا يترك الخائف منهم حتى يامن على لهوه ومحصول لاعله فحدث سنان بن سلمة انهم كان في صباه يلتقط البلح في اصول النخل مع بعض الصبيا اذ اقبل عمر فتفرق الغلمان وثبت هو في مكانه فلما دنا منه اسرع قائلا يا امير المؤمنين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 فمشى معه عمر حتى بلغه بيته وكثير على المصدقين المفرطين في التصديق أن يعرفوا هذا عن عمر ثم يصدقوا أنه وأد بنتا في الجاهلية على تلك الصورة البشعة التي انتقلت إلينا في بعض الروايات وخلاصتها أنه رضي الله عنه كان جالسا مع بعض الصحابة إذ ضحك قليلا ثم بكى فسأله من حضر فقال كنا في الجاهليه نصنع صلما من العجوه فنعبده ثم ناكله وهذا سبب ضحكي اما بكائي فلانه كانت لي ابنه فاردت وادها فاخذتها معي وحفرت لها حفره فصارت تنفض التراب عن لحيتي فدفنتها حيه فهي قصه يعتورها الشك من ناحيه ضحكي ومن ناحيه بكائها ومن ناحية اجتماعهما في لحظة واحدة لتمكين واضع القصة من التفرقة بين عصري عمر في جاهليته وإسلامه وأدعى ما فيها من الشك تلك الخاتمة التي يتم بها اختراع الفجيعة والبلوغ فيها إلى ذروتها وهي نفض الطفلة الصغيرة تراب حفرتها عن لحية أبيها فالوأد لم يكن بالعادة الشائعة بين جميع القبائل العربيه ولم يشتهر بنو عدي خاصه بهذه العاده ولشاعت فيها اسره الخطاب التي عاشت منها فيما نعلم فاطمه اخت عمر وحفه اكبر اولاده وهي التي يكنى ابا حفص باسمها وقد ولدت حفصه قبل البعث الاسلامي بخمس سنوات فلم يعيدها فلماذا وادت صغرى المزعومه وهي في سن التي تفهم فيها كيف تنفض التراب عن لحيه ابيها لماذا انقطعت اخبار هذه الصغره المزعومه فلم يذكرها احد من اخوانها واخواتها ولا احد من عمومتها وخاولتها ما نحسبها الا احدى جنايات الاغراب على من خلق وفي سيرتها مثال للاغراب والاعجاب فهي اختراعه تضعفها قرائن التاريخ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 في نفس هذا الرجل المهيب المخيف فلننقب عنها في ينابيعها الخفية التي تسري منها وتترقرق في نواحيها ولا ننقبن عنها في الصخور التي تكتنفها وتطفو عليها وترفع أعلامها او نحن حريون ان ننقب عنها بين هذه الصخور والاعلام ولكن على هدى وبصيرة فلا نقنع منها برأي العين من بعيد او قريب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 في خشية الخديعة من ناحية الترف والمتعة فهو لا يستسلم لشهوة مأكل ولا ملبس ولا قنية دنيوية وفي خشية الخديعة من ناحية ولده وأهله فهو يجفل من أن يرى لهم رزقا ولا يعرف ما آتاه ويجفل من أن يرى لهم إبلا سمانا بين الإبل العجاف مخافة أن يثمنها لهم الناس في مراعيهم لأنهم ولد أمير المؤمنين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 تقدير الخائف أن يزيد فيه شعر أو ينقص منه شعر فمتى اعتصم بنفسه استيقظ وانتصر ومتى استيقظ وانتصر فللحق يقذته وفي سبيل الحق انتصاره يعرض شأن المرأة فهو الغيور الحذور وهو الواقف على الميزان فيما تعطاه وفيما تعطيه فلا هي بظالمة ولا مظلومة في كل أمر يرجع إليه فمن همه كان الا تظلم لضعفها ولا تغبن لحيائها وخطرها ومن حقها عند الا تكره على زواج الرجل القبيح لانها تحب لنفسها ما يحبه الرجل لنفسه وان يعرف لها عذرها حيث يعرف للرجل عذره في الصلة بينها وبين فسمع مره اعرابيه تنشد فمنهن من تسقى بعذب مبرد نقاخ فتلكم عند ذلك قلت ومنهن من تسقى باخضر اج اجاج ولولا خشيه الله فرت فتوهم في زوجها عيبا وارسل في طلبه فاذا هو متغير الفم فخيره بين 500 درهم وطلاقها فقبل الدراهم وطلقها وسمع امراه من وراء بابها تنشد تطاول هذا الليل تف كواكبه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 واصابها حد من حدود الله فهامت ان تذبح نفسها فادركها اهلوها وقد قطعت بعض اوداجها فبرئت وتابت واستقامت على الهدايه فسال ااخبر القوم الذين يخطبونها بما تقدم من سيرتها قال ويلك اتعمد الى ما ستره الله فتبديه والله لئن اخبرت بشانها احدا من الناس لا اجعلنك نكالا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 او كل البيوت بني على الحب فاين الرعايه والتذمم فانه لبر لربات البيوت لم يدركه متحدثه العصر الذين يلغطون بالحب والزواج ويجهلون ان الرعايه والتذمم اقمل بالدوام والتعمير من زواج يبنى على الحب وحده لان الحب منوط بالاهواء التي تتغير بين اونه واخرى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 على ان شان الرجل مع المراه لا يظهر من راي الرجل فيها كما يظهر من رايها فيه فبعد معامله عمر للمراه وقوله فيها يبقى له شان في عالمها يظهر لنا من رايها هي فيه وقد اكبرت سيده نساء العصر عمر فوصفته بانهم كان نسيج وحده وهي عائشه رضي الله عنها وجمعه الشفاء بنت عبد الله بعض صفاته فقالت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 يعيننا على التمييز بين سماتهن والبحث في المياسم الشخصيه التي يتعددن فيها او يختلف ويجيز لنا ان نسحب في الكلام عن موقع كل منهن من نفسه واثرها في حياته ومبلغ حظوتها عنده وسبب هذه الحظوه في رايه وشعوره وما يدل عليه جميع ذلك من نوازع فطره وذوقه فقد سكت التاريخ وسكت عمر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 تدخل في نطاق الوصف الذي كان يستحبه عمر في المرأة ولا يطيق منها أن تخالفه وتخرج عليه فأفضل ما كان يشرطه في المرأة أن تكون ولودا ودودا وأن لا تعاب بالحمق فيسري حمقها في دماء وليدها إذ لم يقم جنين في بطن حمقاء تسعة أشهر إلا خرج مائقا كما قال أما ذوق الجمال فقد كان عمر فيه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 كما وصفا في الشعر العربي من قديم إلى حديث ومن القليل الذي بقي لدينا من أخبار نسائه نعلم أنه كان موفور الحظ من هذا الجمال في الزوجات فقد وصف أكثرهن بالحسن البارع وضرب المثل بملاحة إحداهن بين نساء قريج وهي قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة فروي في مأثور الحديث الشريف أن سعد بن عبادة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 فإن كان في تطليقها ماخذ على عمر فقد يكون فيه ماخذ عليها تفسر لنا افتراقهما بعدما أحبها وأحبته ورزق عمر الذرية من ذكور وإناث نجباء ونجيبات فقرت عينه بهم لأنهم كانوا كأهل البداوة كافة يستكثر من الذرية ويوصي الناس أن يستكثروا منها وكانوا جميعا عنده بمكان الحب والموده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 واقرار هذه المحابات باذنه ولكنهم كان يقترض من بيت المال ليتجر ويربح ما يعيش به في اهله ويلجا الى التجاره لقله رزقه الذي فرضه لنفسه من بيت مال المسلمين وقد فرض رزقه لنفسه بعد مشاوره اصحاب رسول الله فقال عثمان كل واطعم وقال علي ما يسطحك ويسطح عيالك بالمعروف وقال هو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 فارسل مره الى عبد الرحمن بن عوف في طلب 4000 درهم يجهز بها ايضا الى الشام فعاد الرسول يقول له خذها من بيت المال ثم ردها وشق ذلك عليه فلقي صاحبه وعلم منه الصدق ما بلغ فقال اف ان مت قبل ان تجيء قلتم اخذها ام يوم المؤمنين دعوها له واؤخذ يوم القيامه لا ولكني اردت ان اخذها من رجل حريص شحيح مثلك فان مد اخذها من ميراثي وحدث ما توقعه من مجيء الاجل قبل سداد ديونه جميعا فلم يشغله الموت ولا شغلته كبار الخطوب التي اطلع بتصريفها قبل موته ان يسال عن ديونه ويوصي بسدادها من ماله ومال اهله وقال لابنه ان وفاه به اي بالدين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 أن يموت غنيا بغير دين